أ ي م س ك ه على هون أ م يدسه في التراب أ ل ا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون ب ا ل آ خ ر ة م ت ن السوء ولله ا ل م ت ن ا ل أ ع ل ى وهو العزيز الحكيم ولو ي ؤ خ ذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابه